119 فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 110 يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يَوَدُّ الْمُجْرِمُ أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۚ هُوَ فَصِيلَتُهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۖ وَمَنْ فِي الأرض جميعا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعى إذا مسه الشر جزوعى وإذا مسه 119. للسائل والمحروم 110. والذين يصدقون بيوم الدين 111. والذين هم من عذاب ربهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هو الذين هم لأمانهم 112. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاةهم يحافظون 114. أولئك في جنات مكرمون 129-عن اليمين وعن الشمال عزين 120-أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم 121-كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا كُنَا هُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَن أُقْسِمَ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نحن ظَرم يَخوب وَيَعَبُوحَ ينَاقُ يَومَهُ الذي يد يَوْوم يخرجونَ منِن الأجد في الساء كََّهُم إ نُصُب فيم خاشعةً أَد صارُهُمَه ka